ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم سرّاً وعلانية من قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف